الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار بِالْمَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنِ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسِرٌّ نَّدَامَتُ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَأَسِرٌّ نَّدَامَتُ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَانَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قرية من نذير إلا قال مترفواها إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعذبين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 يسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين